النهارده بنعمه ربنا هنتكلم عن قدسين مزماء في الكنيسة هنتكلم عن أمبر شوي حبيب المسيح والأنبا كراوس السائح باختصار كده قصة الأمبر شوي نقراها من اللي وبعد كده نتأمل فيها في مثل هذا اليوم من سنة 417 ميلاديا تنيح الكديس العظيم الأنبى بشوي حبيب مخلصنا الصالح ولد, ولد هذا القديس في محافظة المنوفية سنة 320 وكان له خمسة أخوة بنين وولدهم فتنيح والدهم فربتهم والدتهم ورأت مع الأم ملاكا يطلب منها قائلا إن الرب يقول لك أعطني أحد الأب من أولادك ليكون خادما لي فقالت له الذي يريده الرب يأخذه فمد الملاك يده على الكديس فقالت له الأم إنه نحيف الجسم فقال لها الملاك إن قوة الرب في الضعف تكن ولما بلغ العشرين من عمره مضى وترهب عند الكديس الأنبى بموة ببرية شهيد فعكف على العبادة والنسك مدة ثلاث سنوات فنم في الفضيلة وإلتهب قلبه حبا لله وبعد نياحة معلمه انفرض في مغارة وكان يربط شعره بحبل في صف المغارة حتى إذا غلبه النعاس يصحو وكان يصوم اسبوعا اسبوعا وقد حفظ كثيرا من أصفار الكتاب المقدس وبصفه خاصة صفر أرميع الذي كان يأتي إليه يفسر له ما صعب عليه لذلك يدعى بشوي الأرامي فظهر له السيد المسيح وقال له يا مختاري بشوي السلام لك قد نظرت تعبك وجهادك وها أنا قد أكون معك فأجابه أنت الذي تعبت معي يا رب أما أنا فلم أتعب البتة وفي مرة ثانية قال له الرب افرح يا مختاري بشوي أتنظر هذا الجبل سوف يمتلئ بالرهبان ويعبدونني فقال له الكديس أتعولهم يا رب أجاب الرب إن أحب بعضهم بعضا وحفظ وصاياي فاني أعولهم دفعه دفعة أخرى ظهر له ملاك الرب فأخذ ماء وغسل قدميه ظهر له الرب فغسل فأخذ ماء وغسل قدميه فعرفه من موضع المسامير ثم عزاه الرب وباركه فشرب الكديس من الماء ولما جاء تلميزه طلب منه أن يشرب من الماء فلما توانى وجد الإناء فارغا فندم التلميذ على عدم تعطل معلمون طلب منه الاباء أن يروا الرب مثله فوعدهم الرب بظهوره لهم على الجبل فانطلق الجميع للقاء السيد المسيح وتأقر القديس لشيخوخته فراى فرأى شيخا عاجزا طلب منه أن يحمله وبالفعل حمله الكديس وصار به ولم يشعر بالتعب ثم بدأ الحمل يزيد فأدرك أنه يحمل السيد المسيح فتطلع عليه وهو يقول السماء لا تسعك السماء لا تسعك والأرض ترتاع من جلالك فكيف يحملك خاط مثلي فقال له الرب لأنك حملتني يا حبيبي بشوي فإن جسدك لن يرى فسادا وإذا عرف الإخوة ما حدث حزنوا لأنهم عبروا بالشيخ ولم يعرفوا أنه المسيح وهكذا خسروا لقاء الرب الذي يظهر للرحماء على الضعفاء زاره الكديس الأنبى إفرام السورياني فكان يعظمان الله دون مترجم وقد ترك مار إفرام عصاه بالقرب من مغارة القديس فصارت شجرة مار إفرام ولما عرف احد الاخوة بقدومه جاء الالتحت به ونال بركته ولكن القديس الانبى بشوي ناداه وقال عنه انه قد حملته سحابة وما زالت شجرة ماري فرام موجودة في دير السريان العامر المهم راح في حتة عند انسانة في ملوي كده قعد فيها شوية ومات مع انبى مولا الطاموهي ولما اكمل جهاده تانيح سنة 417 وظفنة في منية السقارة بجوار أنصار وفي زمن بطريركية الأنبى يساب الأول بطريرك سنة 52 وخمسين في القرن البطريرك اثنين في القرن التاسع وعيد الجسدان إلى شهيد بديرهم الحال بركة الصلاة ستكون معنا أمين بسرعة كده هنتأمل في حياة الأنبى بسوي إن هو كان مختار من بطن أمه زي ما الكديس وحنى المعمدان كان مختار برضو أولاً دايماً الناس بتشوف بطريقة وربنا بيشوف بطريقة تانية ربنا لما الأم بتقول الملاك إنه نحيف الجسم لما جه يختار فالملاك رد عليها قالها إيه إن قوة الرب في الضعف تكمل إن كنت شايف نفسك ضعيف ومش قادر فربنا قادر يعمل بيك حاجات كتير قوي إن كنت شايف نفسك خاطي ومش نافع في حاجة ومهما قمت بتقع فربنا عارف إزاي يستخدم ضعفك عارف إزاي إذا كنت ضعيف ومش قادر هو قادر إن هو يمسك بيدك ويرفعك بعد كده لما بلغ العشرين من عمره لما كان عنده عشرين سنة مضى وترهب عند القديس الانبا بموى ببرية شهيد فعاكف على العبادة والنسك مدة ثلاث سنوات فنما في الفضيلة والتهب قلبه حبا لله التهب قلبه حبا لله حلو قوي كلمة لي قد إيه رب أنا لما هقرب منك قلبي هيلتهب بحب ليك وانا لما اكون بحب حد قوي هيبقى قلبي مولع من ناحيته كده يا يا رب لو انا قلبي يولع من ناحيته كده زي ما بحب اخواتي واصحابي وابويا وامي انا لو حبيتك يا رب بالطريقه اللي بحب بيها الناس هبقى احسن قديس في الدنيا لكن انا عشان بحب الماده والعالم اكتر من ربنا فبقى فيقولوا على انبا بسويه ان هو ايه التهب حبه قلبا لله وبعد نياحة معلمه انفرض في مغارة وابتدى يعبد ربنا اكتر ابتدى يقرب من ربنا اكتر كان قاعد معايا واحد لكن دلوقتي يا رب بقيت انا قاعد معاك لوحدنا بس ف... في حاجة غلصة اه فظهر له السيد المسيح وقال له يا مختار بشوي السلام لك قد نظرت تعبك وجهادك قد نظرت تعبك وجهادك مش عارف عامل ايه وها انا قد اكون معك لما ربنا بيشوفنا ان احنا تعبانين في الجهاد ان احنا نبقى معاه بيوقف معانا لكن لما يشوفنا متهونين في وقفتنا في الصلاة وحضرنا القداس ربنا هيقف معايا ازاي وانا مش عايز اقف معي تخيل انت كده راح تقف مع واحد وانت هو وهو مش عايزك تقف يعني هو مش عايزك فانا مسافر افرد عليك خلاص انت مش عايز انت وبانا خلاص انا مش اقف معك انا مستني لما انت تيجي تقول لي تعالي هقف معك انا بحبك فالمهم ظهر له ربنا تاني وقال لي يا مخترق بشوي افرح هتنظر هذا الجبل كان جبل كبير طبعا سوف يمتلئ بالرهبان ويعبدونني فقال له الكديس شوفه الكديس بفكر ازاي اتعولهم يا رب مش انا اللي هعولهم انت اللي هتعولهم يا رب فربنا قال له ايه ان احب بعضهم بعضا واحفظ وصياي فاني اعولهم لو احنا حبنا بعض لو احنا حبنا بعض بجد في الخنة وفي الكنيسة وكاخوة وك... مع بعض ربنا هيعاوننا لما نحفظ الوصايا وما ندنش غيرنا ربنا هيعاوننا لما نحفظ الوصايا وما ندنش غيرنا ربنا هيعاوننا لما لما نحب بعض ونحفظ الوصايا وما نعملش الغلط وما نحقدش على غيرنا ربنا هيعاوننا لكن لازم تكون في محبه ان احبوا بعضهم بعضا لازم المحبه موجوده شرط دخول السماء يا هي المحبه لو ما بنحبش بعض وجاي كل يوم بحضر قداس مش هندخل السماء أنا بحضر قداس فأنا مش بحب غيري إذا كنت مش بحب أخويا اللي أنا شايفه إزاي هيحب ربنا اللي أنا مش شايفه إزاي إن كنت تحب أخاك الذي تراه فكيف تحب الله الذي لا تراه دي آية مجونة فلازم أحب أخويا وحافظ عليه واصطر عليه زي ما احاول ان أنا أسطر على نفسي لو أنا عملت خطيه بروح اقول انا عملت لا بروح افضح نفسي لا لازم ان أنا احافظ على اخويا وصاحبي وأسطر عليه عشان ادخل السماء فلازم المحبه موجوده فالمهمه ظهر له دفعه اخرى الرب غسل ماءه غسل رجله بماء وده يعلمنا طبعا طاعه الافاء فلما المسيح اختفى. بعد ما غسل رجليه. فالمهم عنبابشوي راح عمل ايه؟ شرب من المية. ومن حب عنبابشوي ما كانش طماع. راح ساب المية لابقيته اللعبانه عشان يشربه. فالمهم دخل عليه التلميذ بتاعه. بيقول بيقوله عنبابشوي بيقول له التلميذ اشرب من المية دي. فقال له طب يا ابونا مش هعمل مش عارف ايه. قال له اشرب من المية. قال له يا ابونا طب لما خلص. فالمهم قال له هتندم يعني اشفى فالمهم الرهب يتباطا وكده فالمهم ما تشربش بالمية فجي عشان يشرب بالمية لقى الجوردن اللي كان فيه المية المية نشفت فقعد يبكي هو ايه اللي كان ايه المية دي امبابشوي ايه اللي كان فيها ايه السر بتاعها قالوا دي المسيح كان هنا وغسلت رجليه لان هو كان لي في شكل رجل كبير عجوز فقلت ايه من ما الضيافه الضيافة ان انا اخسر رجلينا الرجل العجوز فانت لما مشربتش مية تضيعت على نفسك بركه كبيرة ابونا لما بيقول لي اعمل كذا وكذا هو مش بيغلس علي ولا بيغلس ولا بيعمل لا هو بيقول لي لأجل منفعتي يعني لما يقول لي مثلا لحد الساعة 12 بس افتح فيس وبعد كده صلي ونام هو مش بيغلس علي على فكرة هو عايز مصلحتي هو عايز ان انا يبقى فكري وعقلي مشغول بربنا اللي المفروض ان انا بحبه قوي فالمهم لما الرهبان عرفوا موضوع ظهور المسيح للانببسوي في الجبل فطلبوا هم كمان يشوفوه فالمهم ربنا عمل ايه قالوا خلاص خليهم انا هظهر على الجبل فوق فخليهم يطلعوا على الجبل وانا هظهر لهم كلهم فالمهم الرهبان ابتدوا يطلعوا كتك. فكان في راجل عجوز قاعد في الطريق يا ولادي خدوني معاكم انا عايز اروح المكان اللي انتوا رايحينه احنا مش فاضيلك دلوقتي يا عم احنا رايحين نشوف المسيح كل الرهبان عملوا كده امبرسوي معدي فراح ايه لقى الراجل مع ان كان اكبر واحد امبرسوي اكبر سنه راح قال له طيب ماشي وراح شاله ايه على كتفه وماشي فالمهم إيه؟ شوية اللي على كتفه ده يبقى خفيف ومرة يبقى تقيل مرة يبقى خفيف ومرة يبقى تقيل يعني هو شوية يبقى خفيف او كأنه مش شايل حاجة ومرة تانية يبقى يحس بثقل الجسم وبعد كده قام كان رجل كبير فالمهم ايه قام بشيه طبعا مستغرب هو اللي بيحصل ده فرح ايه يعني بيبص على الرجلين كده بتاع رجل اللي شايله لقى اثار المسامير في رجل الرجل اللي شايله فقال المسيح فراح بص الفوق كده بيقوله السماء لا تسعك والأرض ترتاع من جلالك فكيف يحملك خاطئ مثلي فقال له رب لأنك حملتني يا حبيبي بشوي فإن جسدك لن يرى فسادا. ما أجمل يا أحبائي أن يكون الله في حياة الإنسان أن يحمل الإنسان الله كل يوم ويظهره لغيره قدي ايه باب انت كنت فرحان قوي لما كنت شايل المسيح قدي إيه, قد ايه فرحتك كتب عامل ازاي ازاي انت كنت فرحان قوي كده ازاي انت تستحق بالدرجة دي ان انت تشيل المسيح وتشوفه اصلا ده لانه كان انسان قريب من ربنا الانسان القريب من ربنا دايما يشوف المسيح ودايما يحس بوجوده ساعات كتير انا اتذمر على ربنا ونقول يا رب انت فين انا واعف في مشاكل الدنيا والدنيا وغداني وانا مش عارف اتصرف انت فين هو انت صح زي ما الناس بيقولوا ان انت بعيد قوي هو انت الناس كلها بتقول ان انت قاعد فوق وسيدنا احنا تحت هنا في الهم والبكاء. ربنا قريب من كل واحد فينا بس مشكلتنا ان احنا مش قريبين منه احنا بنبعد عننا بالحواجز بتاع الخطية. اللي احنا بنعملها الخطيه بتعمل حاجز بيننا وبين ربنا وما تنسوش ان ربنا بيكره الخطيه لكنه بيحب الخاطي ربنا مش بيكرهنا هو بيكره الخطيه اللي احنا بنعملها ربنا عمره ما كره انسان اذ احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به يؤمن به يعني يقرب منه انا وانا هامن بربنا ازاي بالكلام انا مسيح جميعنا مسيحي والصليبه هو واسمي مايكل الله فين أفعالك اللي تظهر ده فين أفعالك اللي هتظهر أن أنت مسيحي فعلا فين الأمانة اللي مفروض تبقى انت فيها فين المحبة اللي مفروض تظهرها لغيرك في ناس ما تعرفش يعني إيه محبة ما تعرفش يعني إيه صل الغيري قلت لكم من شوية أن المحبة شرط دخولنا السماء يا وانا مش بحب غيري مش هدخل السماء تعرفش يعني إيه اتمنى الخير للغير وانا لما احب حد مش هتمنى له كل خير في الدنيا واتمنى نشوفه احسن واحد في العالم صح هتمنى كده طبعا لكن عشان انا مش بحب غيري ومش بطلب من قبله لازم نتعلم يا حبائي زي ما قال المسيح من شوية ان احبوا بعضهم بعضا وحفظوا وصيائي فانا ارعاهم هدى ايه المحبة اللي بنا هتوصلنا السماء فالمهم لما سمع مريفرام السورياني عن أنبا بشوي راح قال ايه انا لازم اروح للرجل البركة ده واخد بركته معان افضل أنبا برام السورياني ده كان قديس برضو يعني بس عظيم مش شغلية فالمهم راح له عند القلاية فقال ايه عيب لما دخل على راجل قديس ده كده وانا مسك عصايا هو برضو راجل كبير ما ينفعش سيدنا هنا انبا غابريال يدخل على سيدنا البابا وهو مسك عصاية الرعاية ما تنفعش ما ينفعش يمسك صليب في وجوده زي الكهنه هنا لو تاخدوا بالكم وهم بيصلوا مع سيدنا ما ينفعش ان هم يمسكوا الصليب خدتوا بالكم بكده سيدنا بس الكبير بس هو اللي يمسك الصليب فمهم قال ايه انا هسيب العصاية هنا واروح اغرزها في الارض كده لانها كترمله طبعا راح غرزها وخبط على انبا بسويه انبا بسويه طلع له بك يا مرق مش عارف ايه انبا بسويه كان بيتكلم بالعربي مرهم السورياني كان بيتكلم السورياني طريقه سورياني فكانوا بيسبحوا ربنا وهما مش فاهمين لغه بعض بس كانوا يعني الروح القدس كان عامل بقى في الوقت ده فاهمين فالمهم عظموا ربنا وبعد كده لما طلعوا من القلايه لقوا ان الشجر او العصاية دي طلع طلعت ورق وافرغت وبقت شجره فالمهم قالوا ده عشان بركتك يا انبرسوي ومش عارف ايه فأنبابشوي قال له الشجرة دي هتصير على مدى الزمن بركة وهتصير علامة علامجيك إلي أم مار إفرامو السورياني المهم حصل اضطهاد في بارية شهيد وبعد كده البربر هجموا على الدير وكده فراح كديس أنبابشوي راح حتة عند إنسانة وقرية اسمها عبادة, عبادة شرقي ملوي العبادة دي قرية في ملوي شرق وسكن هناك مع الأنبا بولا ولم يفترق حتى نياحتهما الاثنين نيحهم ولم أكمل الجهاد والتنيح سنة 417 ودفنا في حصن منيه السكار بجوار إنسانة وفي زمن باتراركية الأنبا يساب الأول باتراركي 52 في القرن التاسع أعيد جسدان إلى بريد شهيد بديرهم الحالي هما الاثنين موجودين دوقتي في بريد شهيد نتعلم ايه من قصة أنبا بشوهيه؟ ان الانسان القريب من ربنا دايما بينال البركات دايما بيشوف ربنا في حياته انبا بسويه عمل ايه عشان كان قريب من ربنا فربنا ظهر له في حياته وظهور حقيقي ظهور حقيقي الانبا شاف المسيح ثلاث مرات وكان ارميا النبي بيظهر له كل ما يبقى بيقرا الصفر ومش فاهم حاجه تخيلوا أنتم معايا بنقرا مثلا في بولس الرسول ومش فاهمين حاجه ونلاقي بولس الرسول جانا وبيفهمنا اللي احنا مش فاهمينه يا بس الموضوع ده مش هيوصل مش هنوصل له غير وإحنا قريبين من ربنا جدا هنوصل له وإحنا بنحاول وبنسعى إن احنا نقرب من ربنا النعمة لأتأتي إليكم وأنتم مستلقون على ظهوركم النعمة مش هتجي لك وانت نعم على ظهرك وانا نعم على ظهري بالليل يا بنا يا ربنا بيقبل ربنا ما بيرفطش حاجة بس انت مش هتتساوى بواحد كان بيربط شعره في سقف القلاية عشان ما ينامش عمرك ما هتتساوى مع ده جهادك فين فين الجهاد قم ببشيدة رمز للجهاد عظيم جدا كان بيربط شعره في سقف القلاية عشان ما ينامش عشان كل ما ينام وينعس يروح شعره مشدود يروح قايم تاني يكمل صلاة قد ايه الجهاد بتاعه العظيم ده خلاه خلالنا هو يشوف المسيح ويخسر رجليه ويشور على كتفه لازم الجهاد في حياتنا احبائي لازم اغصب على نفسك وانت بتصلي اغصب على نفسك وانت بتقرا الانجيل اغصب على نفسك وصحى وروح القداس ربنا مش هيجيله لك غير لما لاقيك بتسعى ان انت تروح له اقرب من ربنا يقرب منك افرح بوجود ربنا في حياتك عشان تحس بوجوده مش هتحس بقيمه ربنا وبوجوده في حياتك غير لما تقرب منه ربنا يبارك في كل تعبكم ونعمتكم